Thank you. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط النثين أنعمت عليهم وإهد المرضوب عليهم وَإِنْ تَسْحَنُوا عَنَّا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُمَدَّدَنَّكُمْ عَذَابَ اللَّهِ عَن دَهْرٍ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ سَحَنَ سأل قَدْ سَأَلَنَا قَوْمٌ قبلكم ثُمَّ أَصْبَحَ رب الله موضعكم جميعا فيربكم بما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا شهاده غيركم اذا حضر احدكم الموت اي والوصيه بالوالدين ذو عتق من اموالكم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله نعتبت لا يشتعي به ثمنا لا نشتعي به ثمنا ولو كان لأقربا ولا نتم شهادة الله إذاً لمن الظالمين فإن عثروا على أنهما اسلحقا إخما فآخران يطومان مقاما ما من الذين اسلحق عليهم الأوليان بِاللَّهِ بالله إن شهادتنا أحق من شهادتيما ومحتدينا إنا إذاً لمن الظالمين اذن اي يكتب بالشهاده على وجهها او رقاما تحدث ايمان تحدث ايمان وبعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله او أعلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والطرات والإراجين وإذ تخرق من الطين كميهة الطير بإذني فترافق فيها فتكون طيرا بإذني وأبرر الأكمل والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئت مر بالميلات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سح مبين وإذ أوحيت إلى الحواليين أن آمنوا به وبرسوله قالوا آمنا قال الحوائيون يعيش يعيش بنمر يمني صديقهم فآتي ينزل علينا ما إهدام دين السماء قالت تقول الله إله ما كونتم مبينين قالوا نريد أن, أن كل منها فَقَما إِن نَقُولُهُ لَا وَنَعْلَمُ أَنَّهُ الْحَقُّ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَعْلَمُ أَنَّ قَدْ صَدَقْتَنَا وَلَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ قَالُونَا عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا مائدة من السماء تَكُونُ لَنَا عِيدًا لأولنا إني أعذبه، فإنني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً في العالمين. Ma kununun ma وما فيه وهو على كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بهم, بهم يعدنون والذي خلقهم من جَنَوا أَجَلُهُمْ سَنَمَا الْعَادِمُ ثُمَّ الْمَرَاتُ تَنْتَظِرُ أَوْنَامُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْخَفَائِي وَمَا تَخْفُونَ مِنْ آية مِنْ آيَاتِ إِلَّا كَانُوا أَنْظَارَ فقد كذبوا فسيأتيه الهنبارا وما كانوا به يستهزئون ألم يهوكم أهلكنا من قبلهم من قبلهم مكنناهم في الأرض ما لم ينزل به ما لم السماء نزلنا نلأو نزلنا عليك كتاب في تقوسي Altyazı <gülüyor>